ما على الرسول الا البلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فتق الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون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 قَبِلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا رَاكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون